بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نبدأ أيها الأحبة وقد وصلنا إلى الحديث الحادي والعشرين من أحاديث الأربعين النووية فنقرأ الحديث مستعينين بربنا جل وعلا عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله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 الإمام مسلم رحمه الله وما اخرجه مسلم مرة معنا انه ايش صحيح انه صحيح قال في الحديث قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غيرك هذه صيغة سؤال صيغة سؤال واسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ترد بصيغ متعددة مسابقة منهم إلى أن ينالوا مراكز متقدمة في العلم أو في العمل فهذه صيغة من الصيغ وصيغة أخرى أي العمل أفضل وصيغة أخرى عن الشر أيضا ليبتعدوا عنه كما كان حذيفة الناس يسألون عن الخير وأنا أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتساءلون عن ما ينفعهم في دينهم ودنياهم أبي عمرو أو أبو عمرو أو أبو عمرة سأل يقول قل لي في الإسلام قولا يعني قل لي في شرائع الإسلام وأحكامه قل لي في شرائع الإسلام وأحكامه قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك معناه أنه قول جامع واضح فإذا عملت به كفاني في ديني ودنياي وفي آخرتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم آمنت من الإيمان والإيمان مر معنا أنه التصديق أنه التصديق هذا في أصل اللغة أما الإيمان في الاصطلاح الشرعي فهو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح والاركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا هو الايمان فاذا الايمان ان تؤمن بقلبك ان تصدق بقلبك ان تقول انا مؤمن بلسانك ان تعمل بجوارحك هذا الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي الإيمان يشمل أركان الإيمان لمن بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ومر معنا تفصيلها في حديث جبريل عليه السلام ثم استقم الاستقامة هي السير على الطريق المستقيم الاستقامة السير على الطريق المستقيم الذي لع وجه في، وهو بالنسبة للإسلام المداومة على عمل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. المداومة على عمل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. هذا الحديث من جوامع مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من جوامع مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقف مع هذا الحديث الوقفات الآتية الوقفة الأولى المسلم دائما وأبدا يحرص على ما ينفعه المسلم يحرص على ما ينفعه وما ينفعه هنا في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا وفي الآخرة لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يشارعون كل ما وجدوا فرصة إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي الجليل سأل عن هذا السؤال السؤال الذي استفادت الأمة كلها من جوابه عليه الصلاة والسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الكلمتين أو بهذه الجملة البليغة العظيمة التي تحوي معاني كثير كما سنعرف بعضها الآن إن شاء الله هذا الأمر الأول إذا ينبغي على طالب العلم بالذات أن يباشر الأسئلة كل ما أشكل عليه شيء أو كل ما جهل شيء أو كل ما أراد أن يتقدم أكثر والسؤال طريق من طرق التعلم إلا أنه لا ينبغي التقعر في الأسئلة بحيث تكون الأسئلة لا يترتب عليها أمر عملي لا في الدنيا ولا في الآخرة أو لا يقصد منها التعلم والاستفادة وإنما يقصد إحراج المسؤول أو الاختبار المسؤول أو ما عند هذا المسؤول كما يعند لبعض الناس ولذلك نهي عن كثرة السؤال بما لا فائدة فيه والله سبحانه وتعالى نهى لا تسألوا عن شيئا أن لكم تسؤكم هذه هي الأشياء التي قد يكون من وراء هذا السؤال ما فيه ضرر لكن السؤال للعلم، فكما قال مجاهد لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، لا بد من السؤال، لا بد من السؤال. هذا الأمر الأول أو الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، السؤال ينبغي أن يكون بأعلى مستوى. هنا نلاحظ الصحابي رضي الله عنه قال لا سأل عن واحداً غيرك. إذا أعطني، أعطني الزبدة التي أستغني بها, أنا. أستغني بها عن أي سؤال آخر. لذلك لا بعض الناس يسأل عن أسئلة جزئية بسيطة سهلة ولا يسأل عن الأسئلة العظيمة الكبيرة فتجده يتقعر في سؤال أو في مناقشة قضية قد تكون يعني لها جانب استحباب أحيانا أو قد تكون مباحة فقط لكن الأسئلة الواجبات الكبرى عن المحرمات الكبرى لا يهتم بها لذلك هنا ينبغي السؤال أن يكون بهذا المستوى قل لا أسأل عنه أحدا غيرك ونحن في عصرنا اليوم نوجه هذه الأسئلة لنستغل كل مسؤول حسب ما لديه من العلم وظهر في وقتنا الحاضر مسألة التخصص مسألة التخصص فينبغي أن أستفيد من هذا المتخصص أو المختص على الأصح بما اختص به في سواء في العلوم الشرعية أو جوانب من العلوم الشرعية أو في أمور أو علوم أخرى، فأسألو عن ما يفيده أو ما يحمله هذا المختص. الوقفة الثالثة في قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله قل آمنت بالله هنا أعطتنا هذه الجملة أو هذا الجواب أن السعادة الدنيوية والأخروية لا بد لها من ركنين الركن الأول ما هو الإيمان والإيمان الآن لا نفصل فيه لأنه سبق التفصيل فيه وعرفنا ما يحتويه عرفنا ما هو الإيمان وعرفنا أركان الإيمان الذي يقوم عليها الركن الثاني الاستقامة. ولكن قبل أن نتجاوز الإيمان أن نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله فجمع بين القول والاعتقاد القول من قوله قل من قوله قل آمنت بالله والاعتقاد من آمنت بالله فإذن الإيمان لا بد أن يشتمل على القول والاعتقاد وبطبيعة الحال جاءت الاستقامة التي هي العمل جاءت الاستقامة التي هي العمل فلذلك اشتملت هذه الجملة على تعريف الايمان بانه يشمل القول والاعتقاد والعمل القول والاعتقاد والعمل ال... الوقفة الرابعة في قوله ثم استقم هذه الجملة متفقة مع قوله سبحانه وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم, استقام. ثم استقاموا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما هذه الاستقامة قلنا قبل قليل هي المداومة على الطريق المستقيم وعندنا المداومة على الطريق المستقيم المداومة على طاعة الله على العمل بطاعة الله وعلى ترك المعاصي يمكن أن نعطيها دليل إجمالي وهي قوله سبحانه وتعالى ماذا؟ آه من يعرف؟ نعطي نريد أن نستشهد بآية من الآيات والآيات كثيرة نعم. لو تأخذ الالقط. اهدن الصراط المستقيم. يعني هذا إشارة إلى هذه الاستقامة لأهميتها بأن يعني أوجب الله سبحانه وتعالى علينا. قرأتها وتذكرها في كل ركعة من ركعات صلاتنا. أيضا قوله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت كما أمرت, كما, أمرت, كما, أمرت كما أمرك الله سبحانه وتعالى. وجاء في قوله تعالى ااا إن حياتي ونعم. هذه قلناها. قل إن. نعم. قل إن حياتي. قلنا حياتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إذا كان سات كان سواء كانت عبادات صلاة ونسك مباشرة أو جميع ما تشمله أمور الحياة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى هذا على الإجمال أما على التفصيل فيجب أن تكون الاستقامة فيما اعتقده بيني وبين الله سبحانه وتعالى في أمور الاعتقاد في أمور الاعتقاد في الإيمان في ما أوجه إليه عباداتي ونسكي وما ترتب عليه أمر هذه العبادات يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى أن وجه اعتقادي قد تكون الأعمال طيبة يصلي فلان يزكي يبر والديه يعامل الناس معاملة حسنة لكن لماذا قد يكون للرياء قد يكون للسمعة قد يكون والله أنا إنسان فاضل أعمل هذه الأعمال ما لم تكن موجهة لله سبحانه وتعالى فخرجت عن طريق الاستقامة أو انحرفت عن طريق الاستقامة إذا أمور العبودية يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى هذا المجال الأول من مجالات الاستقامة ولذلك الله سبحانه وتعالى قبل قوله دين الصراط المستقيم ماذا قال؟ إياك نعبد وإياك نستعين إذا لابد أن تتوجه العبادة لله سبحانه وتعالى هذا المجال الأول المجال الثاني الاستقامة في عبوديتنا المباشرة لله سبحانه وتعالى صلاتنا يجب أن تكون كما أمر الله سبحانه وتعالى صيامنا كذلك زكاتنا كذلك حجنا وعمرتنا كذلك الطاعات الأخرى بر الوالدين صلاة الأرحام التعامل في الـ الـ الـ مع الآخرين كله كل هذه قراءة القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى ممكن إنسان يصلي لكن يصلي بدل الظهر أربع ركعات يصلي خمس ركعات أو ثلاث هل هذه استقام لو صلى طول النهار والليل ينفعه؟ لا ينفعه لو إن إنسان قال والله أنا مستعد مثل بعض الناس إذا غلبه النوم والله أنا مستعد أصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء بس سمحوني عن الفجر الفجر ذا مشكلة هذا هل هذا يعد مستقيما في عبادته أبداً لله سبحانه وتعالى أبدا لأنه اختل عنده أمر من الأمور الجذرية التي تنسف كثير من الأعمال التي عملها الإنسان لو قال إنساننا والله مستعد أصوم لكن اسمحوا لي بسندوتش بعد الظهر مثلا لأنني والله أنا يعني تعودت على هذا هل ينفع؟ قال بس سندوتش قل على الأقل كوب ما هل ينفعه؟ لا ينفعه مطلقا مهما كان لماذا؟ لأنه لم يستقم على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى كذلك في قيف الحج لو قال والله الحج عندكم زحمة ويكون بعض المرات صيف وحار أنا بدل ما حج بشهر الحج أحج والله إذا جاء البرد وأخذ بالراحة ما ما هي طواف وسعي وعرفوا منها موجودة لا ينفع ما دام لم يكن في وقته أو ميقاته إذا العباد الاستقامة على العبادة أن تكون كما شرع الله سبحانه وتعالى المجال الثالث الاستقامة في التشريع وهذا يغفل عن كثير من الناس الاستقامة في التشريع معناه أنني أرضى بحكم الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولذلك نفى الإيمان عن من يطلب التحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى من المؤمنين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم إذن لابد من القبول بحكم الله جل وعلا الاستقامة على التشريع لا بد منها بعض الناس يقول أنا ما أبغى المحكمة الشرعية لا أنا عارف الشرع بيحكم ضدي أنا أبغى, أبغى حكم مثل رئيس القبيلة ولا حكم القانون الفلاني أو المادة الفلانية هذا هل يكون مستقيما لا يستقيم لأنه لا بد من قبول حكم الله في النفس في المال في جميع الأمور وفي جميع أمور الحياة كل حينئذن أكون لأن هذا الدين مبني على على الاستسلام لله سبحانه وتعالى فلا يكون مستقيما إذا لم يرضى بحكم الله جل وعلا. الاستقامة المجال الرابع في على الأخلاق. بعض الناس تجده يصلي ما شاء الله وصلاته تحقر صلاتك عند صلاته وتحقر عبادتك عند عبادته لكن لسانه سليط وبذيء تعامله مع الناس جاف تعامله سيء في تعامله المالي في تعامله في الكلام في الألفاظ هذا لم يستقم على طاعة الله ولو كان مظهره مظهر الطائع ومتجنب لكثير من الأمور عفوا المحرمات مثلا لا يتعامل بالربا لا يتعامل بالغش والتدليس لكن لسانه صليل أو تجده مستقيم في عبادته وفي أخلاق لكن تعامله المالي سيء فيبخس الناس حقوقهم يغشهم في أموالهم يتعامل بالربا هل هذا مستقيم هذا غير مستقيم إذا لابد من الاستقامة في التعامل وفي الأخلاق وهنا لأهمية الأخلاق نص عليها في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن لابد كما أن الاستقامة على الطاعات وعلى الإيمان وعلى قبول حكم الله سبحانه وتعالى وفي التشريع كذلك الاستقامة في الأخلاق فيما بين سواء كانت الأخلاق فيما بين الإنسان وبين أسرته أو بينهم وبين الناس حتى الأخلاق في التعامل مع الكفار كما يظن بعض الناس أن والله إذا كان كافر أنني لا, لا مانع أن أكذب عليه لا مانع أن أغش لا مانع أن, أن أدلس عليه لا مانع أن أختلس ماله وهذا كله من يتعامل بمثل هذه المعاملة غير مستقيم لأن الله سبحانه وتعالى قال في مسألة القول وقولوا للناس حسنا في مسألة الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن والقدوة عليه الصلاة والسلام كان جيرانه أو بعض جيرانه من اليهود وعاملهم المعاملة الحسنة لم يغشهم لم يخدعهم كذلك الصحابة رضوان الله عليهم فالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه استأجره يهودي وعمل عند يهودي ولم يتعامل معه بالغش ولا بالخداع ولا بالتدليس ولا بنحو ذلك وغيره كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الاستقامة على الأخلاق من أهم مجالات الاستقامة الاستقامة أيضا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي العمل لهذا الدين لذلك يجب كما أنت مؤمن بالله كما أنت مصلي ومزكي وعابد لله سبحانه وتعالى كما أنت تتعامل مع الناس التعامل الحسن بخلوق حسن كما أنت تتعامل المعاملات المالية كوفق ما شرع الله سبحانه وتعالى كذلك في دعوتك للآخرين التي هي أعلى مجالات القول كما عرفنا سابقا كذلك يجب أن تكون مستقيما على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطرائف واحد من الجهلة مر على صبية يلعبون الكرة وقد أذن المؤذن فقال لهم يلا صلوا الصبية لم ينتبهوا قال صلوا فهذا غضب ما انتبه ولا زالوا يلعبون قال صلوا يا حمير. لا ولا قوة. فواحد من الصبيان صغير قال الحمار ما يصلي. فاذا هذا لكون لكونه لم يستقم في الدعوة إلى الله على منهاج الله وعلى منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم. لم تقبل. لم تقبل دعوته وكان الرد سريعا المفهوم. ما كان لهذا ال ال ال إلا أن ضحك وفعلا خجل وعرف أنه مخطئ فحينئذ يعني عرف أن أسلوبه وهذا أسلوب ولا ألا استقام, استقام بعد ذلك إيه نعم عرف واستقام بعد ذلك فصار يخاطب هؤلاء بما ينبغي أن يخاطبوا به فالدعوة إلى الله عز وجل يجب أن تكون على المنهاج السليم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحادثة الأعرابي الذي بال في المسجد حادثة مشهورة ويعني صحيحة أيضا في الصحيحين أن أعرابي جاء من البادية ودخل في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه كالعادة في المسجد فذهب في زاوية المسجد وبال فصحابه رضو الله عليه ما عمل منكر منكر كبير أن يبول في المسجد فقاموا لينهروه في رواية ليزجروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهروه لا تزرموه دعوه كما في بعض الروايات فلما قضى بوله ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هذه المساجد لم تبنى لهذا وإنما هي للذكر والقراءة والصلاة فالأعراب أعرابي وجاهل فقال رب ربما ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا لأنه غضب على هؤلاء الصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرتها واسعا فاذا الدعوة إلى الله يجب أيضا أن نستقيم عليها كما أمر الله سبحانه وتعالى ولذلك أعطانا المنهج ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن في الآية الأخرى ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك فلذلك هنا من مجالات الدعوة التعليم المعلم المعلمة المربي الأب الأم الداعية الواعظ الذي يأمر الناس الذي ينهاهم يجب أن يكون على هذا المنهاج المستقيم في الدعوة إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى خلق النفوس وجبلها على حب هذه الأخلاق والاستجابة لمن كان بمثل هذه الصفة من مجالات الاستقامة الاستقامة في الحياة عموما بمعنى التكامل في مجالات الحياة وهذه أيضا يغفل عنها كثير من الناس مثل الاستقامة في التفكير لما الإنسان مثلا يريد أن يفكر في أي أمر خير ولو كان أمرا بسيطا أو سهلا أو يريد أن يفكر في مشروع كبير يجب أن يكون مستقيما في تفكيره لا يند تفكيره أو ينحرف يمينا أو يسارا فيزل مثلا يفكر في مشروع مالي كبير لتجاري فلا يفكر والله لا مانع في البدايات نتعامل بالربا حتى يكون يستقيم المشروع ويقوم على رجله ثم حينئذ أطلع المجالات وأطلع النسبة لا ابتداءا اجعل التفكير سليم في تعاملك مع جيرانك في تعاملك مع الناس في تعاملك مع نفسك في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون التفكير لذلك للنية أثرها للنية لما الإنسان ينوي مثل والله إذا أعطاني الله سبحانه وتعالى أو أتمنى أن يعطيني الله مليون ريال وأفكر التفكير الصحيح والله إذا أعطاني مليون سأتصدق بمئة ألف وفي هذا يقول أو يتمنى هذه الأمنية الآخر يقول إذا أعطاني مليون والله سأسافر برا وسأعمل وسأترك كلاهما يفكران الآن في الهواء لكن ما هو التفكير الصحيح تفكير الأول إذا في منهاج الحياة كلها يجب أن يستقيم تفكيري بناء على ذلك أرسم غاياتي في هذه الحياة أرسم أهدافي في هذه الحياة أرسم الوسائل التي أسير عليها لتحقيق هذه الأهداف بمنهاج مستقيم هذه نقطة مهمة نأخذها من قوله عليه الصلاة والسلام ثم استقم ثم استقم. هذه جملة من المجالات لاستقامة خذناها على شيء من التفصيل أنا أريد من الإخوة الذين يتابعونا في نعم. الأكاديمية يذكروا لنا مجالات أخرى نحن ذكرنا مجال الإيمان مجال العبادة مجال التشريع مجال الأخلاق مجال التعامل المالي مجال الدعوة, الدعوة إلى الله مجال منهاج الحياة ابتداء من التفكير ثم برسم الأهداف التي يريد أن أحققها ورسم الوسائل التي يريد أن أسير عليها نريد مجالات أخرى نعم إذن ننتظر إجاباتهم عن هذا نعم. نعم بعد الانتهاء من الحديث مجالات أخرى مجالات الاشتقامة التي لم تذكروها نعم التي لم أذكروها حسنت فنذكر باقي ال... ننتظر إجابة ريس ما نكمل العنصر الأخير في هذا الحديث وهي آثار هذه الاستقامة هل لها آثار النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الجملة العظيمة التي ترسم منهاج للمسلم في هذه الحياة مكونة من الركنين الإيمان ثم الاستقامة يترتب بلا شك عليها آثار إيجابية كبيرة من أعظم هذه الآثار ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الاطمئنان والهدوء والاستقرار النفسي الذي ينشد في العالم كله على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات والأمم وما يخوض العالم فيه الآن من مختلف الصناعات والتطورات والعلاقات الدولية كله لنشدان الاستقرار والهدوء فإذا هو على الأفراد من باب أولى هذا لا يكمن إلا في هذه الجملة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هذه الهدوء والطمأنينة والسكينة على مستوى الأفراد والجماعات والأمم ذكرها الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم إذا نفي الخوف والحزن في الدنيا وفي الآخرة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ولي لهؤلاء الذين استقاموا وهذا يتأكد أيضا في آيات أخرى وفي أحاديث أخرى منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير نلاحظ أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ذراء صبر فكان خيرا له إذا هذا استقام على طاعة الله وجعل حياته أفراحه وأحزانه بين الشكر والصبر والآيات في هذا كثيرة من الآثار أيضا التنمية والإنتاج لا يمكن أن تنمو حياة الناس النمو الحقيقي النمو الإيجابي وأن تنتج النتاج الإيجابي إلا بالاستقامة إلا بهذين الركنين ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا ثم اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذا البركات من السماء والأرض والأرزاق العاجلة والعاجلة مبنية على ماذا آمنوا ثم اتقوا إذن على الاستقامة والتقوى أن تجعل ما مر معنا تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وقاية الذي يريد الغنى بعد الفقر الذي يريد العيش الرغيد الذي يريد الهدوء والطمأنينة الذي يريد الشفاء من الأمراض المعنوية والحسية والنفسية وغيرها هنا في هذه الاستقامة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا هذا على صيغة الجمع فإذا من باب أولى الأفراد كذلك من الآثار تحقيق الخيرية الخيرية بين الناس ليس بطولهم وقصرهم وليس بألوانهم وليس بقبائلهم وأنسابهم وليس بأراضيهم وليس بكثرة ما عندهم وإنما الخيرية في هذه الاستقامة جانب من جوانب الاستقامة ويدعوى إلى الله قال عنها الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس خيرة أمة على مستوى الأمة، فإذا على مستوى الفرد من باب أولى أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله جانب من جوانب الاستقامة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحقق هذه الخيرية من الآثار يعني نكتفي بها العزة والنصر في مع الإنسان نفسه. العزة والنصر هو شعور للإنسان ولو كان عند الناس أنه منهزم إنما العزة تكون في الداخل وفي داخل الإنسان أو العزة والنصر على مستوى الأمة يكون بهذه الاستقامة يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم المسألة إذا سنة كونية معادلة هذه المعادلة تقول إن استقمت على منهاج الله نصرك الله تكون مع الله يكون الله معك تنصر الله ينصرك الله تحفظ الله يحفظك كما سبق معنا إذا العزة والنصر في ذات الإنسان في الأمة كلها تكون على إذا سارت على هذا المنهج المستقيم إذن هذا إذا هذا بهذه الكلمات العجلة عرفنا كيف أن هذه الجملة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها من يعني المعاني الكبيرة هو فيها من الفوائد والآثار التي لا تعد ولا تحصى لأننا نكتفي بهذا الحديث إلا أننا نختم أن القدوة في هذه الاستقامة هو النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله سبحانه وتعالى وأخيرا من أراد التفصيل لهذا الحديث كتبت في بعض الكلمات يمكن المخرج يخرج لنا حديث قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم وقفات وتعملات وقفات وتعملات لمن أراد تفصيل ما ذكرنا وفيه زيادات أخرى لعلها مفيدة إن شاء الله جميل شيخ لو أذنتم سنأخذ بعض الأسئلة التي وصلت على البريد الإلكتروني للبرنامج أريد أيضا إجابات نعم يبدو الإجابات لم, لم تصل بعد لا أدري هل إجابة صعبة أو أنها في الطريق إن شاء الله لا إن شاء الله في الطريق وليس بصعب بإذن الله الأخ عبد الله المرابط من المغرب يقول هل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها دليل على أن الاستقامة كانت حملا ثقيلا على المصطفى عليه السلام. نعم اللي بعد عشان طيب. نجيب نعمل. طيب الأخ جهاد من البحرين يتفق أيضا مع سؤال آخر للأخت ناهد أو نعم ناهد زيد من اليمن ما الفرق بين الاستقامة والالتزام حيث فرق بينهما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأيهما أصح أن تطلق على المؤمن الذي هو سائر على منهج الله ورسوله أن تطلق المؤمن الذي هو سائر على منهج الله ورسوله هل كل مسلم مستقيم والعكس صحيح أم أن الاستقامة خاصة فقط بالمؤمن السؤال الأخير يا شيخ من الأخت فاطمة عيسى من الإمارات تقول هل استقامة الأخلاق تجبر النقص في استقامة الفراعط والعبادات نعم السؤال الأخ المرابط من المغرب شيبتني هود وأخواتها يعني هذا الحديث فيه شيء من الكلام لا نتحدث عنه لكن المقصود أن التكاليف الشرعية هي تحتاج إلى جهد لا شك لذلك الله سبحانه وتعالى عندما أنزل آآ آآ على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردت للقرآن ترتيلا ماذا قال بعدها إن سنلقي عليك قولا ثقيلة والتكليف سمي تكليف لأنه مكلف فلذلك التكاليف الشرعية هي في صراع مع الشيطان لذلك تحتاج إلى جهد فالاستقامة تحتاج إلى بذل جهد لكي يستقيم الإنسان لأنه يخالف شيطانه يخالف هواه يخالف رغباته التي لا تتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد وناهد الفرق بين الاستقامة والالتزام أولا الالتزام كلمة حادثة وليست كلمة أصيلة تدل على معنى شرعي كبير ولذلك حتى في الكتيب ناقشنا هذه المسألة وهي الفرق بين الاستقامة والالتزام وأنا أسير على كلمة استقامة هي التي تعطي يعني المعنى الشرعي وهي التي جاءت في النصوص أما كلمة التزام فكلمة حادثة مصطلح حادث ليس مصطلحا شرعيا يعني موجود في العصل لكن إذا عرف هذا المصطلح وعرف على نمط معين فحينئذ لا مشاحة في الاصطلاح لكن إذا عندنا لفظ شرعي ورد في النصوص في القرآن في السنة فالاولى ألا نعدل عنه سؤال الأخ اللي من الإمارات عن نقص الأخلاق هل يقدح في الالتزام لا شك أو في الاستقامة نعم. او لو أذنت مشيخي تسأل هل استقامة الأخلاق تجبر نقص استقامة العبادات نعم هل استقامة الأخلاق تجبر لا شك أن النوافل تجبر ما نقص من الفرائض وبالذات إذا كانت من جنسها بالذات إذا كانت من جنسية مثلا الإنسان لا يدري أحيانا أنقص من صلاة الفريضة ولا يشعر نعم فإذا أدى النوافل فالنوافل تجبر ما نقص كذلك التعامل مع الناس التعامل حسن إذا كان هناك نقص لا يؤثر في الأصل في أصل العبادة لعلها ونرجو الله أن تجبر هذا النقص نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أيضا في إجاباتكم إجابة عن سؤال بول العراس عبد الرفيق من الجزائر. اجزاك الله خير. أيضا الأخ محمد من الجزائر يسأل سؤالا يقول ما هو القول الأصح في جنس أعمال الجوارح؟ هل هي ركن في الإيمان أم هي شرط صحة فيه؟ فإن الأمر مشتبه عند بعض الشباب وقد جرهم إلى تخطئة بعضهم البعض وترتب عليه عداء ونفرح. هل هو ايش. هل هو ركن في الإيمان؟ يقول القول الأصح في جنس أعمال الجوارح؟ هل هي ركن في الإيمان أم هي شرط صحة فيه؟ بعض أهل العلم قال بهذا التعبير وبعض أهل العلم قال بهذا التعبير النتيجة سواء النتيجة هي سواء إذا نتفق نترك هذه المسمات لنقول الأعمال جزء من الإيمان جزء من الإيمان فالإيمان إذا جزئناه إلى الاعتقاد والقول فينضمعها العمل فبعض أهل العلم قال الأعمال شرط لصحة الإيمان هو نفس الوضع معناه أن الإيمان لا يصح بدون العمل فالاعمال لا ندخل في المصطلحات التي قد تربك و يعني توسع دائرة الخلاف إنما الذي نفهمه أن الأعمال داخلة في الإيمان نترك التفاصيل للمختصين التفاصيل شرط أو غير شرط ونحو ذلك نجعلها للمختصين من؟ فتح الله عليه سبحانه وتعالى وكان دخل في اختصاص العقيدة من حيث هي علم من العلوم التي يتبحر فيها فله أن يدخل في التفاصيل الدقيقة في هذا هذه الإجابات وصلت فضيلة الشيخ نعم الأخت أحد الأخوات من السعودية أجابت تقوم من مجالات الاستقامة الاستقامة في طلب العلم والاستقامة في المعاملات الاجتماعية والاستقامة في المسؤوليات نعم صحيحة نشوف اللي بعدها طيب أم يحيى من المغرب الاستقامة في مجال تربية الأبناء والتعامل بين الأزواج أيضا قوت حسين الحجي من السعودية بل هذا سؤال الأخت ليلى من السعودية تقول من مجالات الاستقامة الاستقامة في الأعمال التجارية البيع والشراء كنتم ذكرتم هذا الشيء نعم, نعم هذه هي الإجابات كلها إجابات جيدة وصحيحة جميل. كل إجابات جيدة وصحيه نعم الأعمال التجارية ورد التمثيل بها لكن البقية كلها من مجالات الاستقامة التي يجب أن يستقيم عليها المسلم. حتى لا نظلم مراد من المغرب هو أيضا يقول من أنواع الاستقامة مجالاتها التعامل مع الحيوانات بالإحسان إليهم والاستقامة في الرد على المخالف وفي المجادلة بالحسن. الأخت هطول من الإمارات تقوم مجالات الاستقامة أولا في العمل لقوله صلى الله وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ثم الاستقامة في العادات أبو المنذر عبد الحي من المغرب من مجالات الاستقامة الاستقامة في طلب العلم وذلك بتصحيح النية والقصد مونة من السعودية تقول من هذه المجالات بر الوالدين نعم أم عمارة الأنصارية من السعودية تقول الاستقامة عند الابتلاء والاستقامة عند طلب العلم والاستقامة في أوقات الفراغ بحيث لا يشغلها, إلا لا يشغلها إلا بالمفيد وبما يغضل الله سبحانه وتعالى أيضا محمد من الأردن استقامة في طلب العلم فهد بن محمد بن سالم الطلحي من السعودية الاستقامة في مجال العمل الوظيفي فإنه أمانة والأمانة في كل شيء رقي الصالح الإجابات كثيرة جدا شيخ والوقت لا يسمح باستعراضها كلها نعم نشكرهم شكرا جزيلا على التفاعل وفتحوا لنا بواب يعني لم تكن حتى في ذهني يعني لأصارحهم بعضها لم تكن في الذهن ونشكرهم وهذا يدل على ما شاء الله يعني التحضير لهذا العلم الجليل فهي كلها إجابات صحيحة إلا مسألة مر معنا الاستقامة على العادات هذه فيها شيء من التفصيل العادات عندنا هي معتبرة في الشرع وحتى في الأحكام معتبرة إلا أنه ينبغي تقييد هذه العادات بما لا يخالف الشرع بما لا يخالف الشرع أما باقي الإجابات فإجابات حسنة وجيدة وممتازة واللي صحح لهم يعطيهم من مية عزاك <تصفيق> <تصفيق> الله فيه شيء ولولا ضيق الوقت لا كل الإجابات وكل الأسماء ولكن يعذروني الأخوة لأن وقت البرنامج بدأ يضيق نوعا ما إن أردت مشيخ نتيح المجال لبعض الأخوة الحاضرين إذا للسؤال إذا كان عنده أسئلة لا إذا تفضل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هناك مصطلح يطلق يطلقه بعض الناس وهو قول فلان من الناس مطوع أو يعني هذا أن باقي الناس عاصين أو من كانت عقيدته صحيحة وأخلاقه وسلوكه سليمة أو لا يكون مستقيما وما مدى أقصد يعني أن بعض الناس يطلق هذه, يطلق هذه الكلمة أو تكون عقيدته فيها خلل أو شيء من هذا <تصفيق> لفظ مطوع أو مطوع عند بعض اللهجات هي يعني للإنسان الذي برز بالطاعة إلى الله سبحانه وتعالى يعني يعني ظهر عليه سلوك الطاعة ودائما المفهوم المخالف كما يقولون لا يلزم ما ليس معنى أن فلان مطوع وبعضهم في المصطلح المعاصر فلان ملتزم يعني أن غيره غير ملتزم وا لذلك وهذه العبارات لم يعني ترد إلا المطوع ورد في قوله الذين يلمزون المتطوعين في الصداقات لذلك ال لكن ينبغي أن نستخدم المصطلح الشرعي الدارج وهي الاستقامة، ويا الاستقامة، لكن لا نركز على مفهوم المخالفة يعني أن الإنسان لما يكون مستقيم أن معنا آخر غير مستقيم كما عرفنا الاستقامة نسبية كما أن الإيمان يرتفع وينخفض يزيد وينقص كذلك الاستقامة الاستقامة تزيد وتنقص لذلك بعض الناس لما يشوف انسان وينظر الى اخر بانه مقصر في جانب من الجوانب الشرعية قل فلان غير ملتزم هذا هو الخطأ هذا هو الخطأ ملتزم دم في الالتزام او في الاستقامة العامة فهو مستقيم لكن بعض الناس في اعلى الاستقامة وبعضهم في أدناها بارك الله فيكم فضل نعم. الشيخ نأتي على الحديث الثاني والعشرين قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلالة وحرمت الحرامة ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم نعم هذا الحديث كما سمعنا الآن أخرجه الإمام مسلم فالحديث إذا من حيث الصحة لا يحتاج إلى كلام قال عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أن هذا الرجل كما ذكر بعض الشراح أنه النعمان بن نوفل الخزاعي النعمان بن نوفل الخزاعي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هنا كيف الحديث السابق أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا هنا أن رجلا سأل عن يعني منهجه هو عن منهجه هو الأول يسأل أعطني يا رسول الله منهج أتعامل به هذا الرجل الثاني هذا يسأل عن منهجه أنا أصلي وأصوم وأحل الحلال وحرم الحرام في يعني هل هذا يدخلني الجنة؟ قال نعم. فإذا اختلاف أنواع الأسئلة لما يحتاجه الإنسان في منهاج حياته ونتحدث عنها بعد قليل. قال أرأيت أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام؟ أحللت الحلال يعني اعتقدت حله وفعلت ما يفعل من وحرمت الحرام اعتقدت حرمته. اعتقدت حرمة الحرام واجتنبته فلا يكفي الاجتناب دون الاعتقاد بأنه حرام قال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم هذا الحديث كما تحدثنا قبل في الحديث السابق والآن نؤكد عليها أنه ينبغي للمسلم العاقل دائما أن يضع غايته الجنة ما يدله إلى الجنة إذن قلنا قبل قليل أن من أهم مجالات الاستقامة الاستقامة في منهاج الحياة يعني أضع هدف لي الهدف هنا حدده الرجل وهو بقوله أدخل الجنة لم ولما أزد على ذلك شيء أدخل الجنة قال نعم إذن الهدف الأكبر الأسمى هو دخول الجنة نعم قد يكون هناك أهداف لي في حياتي أن أتخرج من الجامعة أن أتزوج أن أنجب أولاد أن يكون مالي كذا هذه أهداف كلها جيدة وجميلة بل هي من عوامل نجاح الإنسان سواء في دنيا أو في آخرته لكن كلها تندرج ضمن وسائل للوصول إلى الهدف الأسمى والأعلى وهو رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة هذا الأمر الأول إذن لابد أن أضع لي غاية في حياتي الغاية الكبرى هي هذه دخول الجنة ورضى الله سبحانه وتعالى ولا مانع أن أضع لي أهداف في الحياة بحسب وضعي أنا وبحسب سني وبحسب مرحلتي وبحسب أدائي وقدراتي ولا أقلد غيري فيها لأن الله سبحانه وتعالى خلق أصابعك مختلفة فأنت لست فلان من الناس بعض الناس يرى فلان من الناس يريد أن يكون صورة طبق الأصل ما يمكن يكون فلان ختم من فلان إنما لك قدرات لك ملكات الله سبحانه وتعالى أعطاك ما لم يعطي فلان وأعطى فلان ما لم يعطيك فالفرص متكافئة بينكم لكن فلان عرف كيف يستغل الفرصة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى أنت إذن ابحث عما أعطاك الله سبحانه وتعالى واستغل هذه الفرصة التي أعطاك أعطاك عقل أعطاك قدر على الحفظ أعطاك جهد تفكير أعطاك حب للصناعات أعطاك حب للقراءة أعطاك الحب لتعلم العلم الشرعي للغة العربية للعلوم الأخرى توجه وارسم أهدافك ووسائلك بعيدا عن التقليد بعيدا عن التقليد وفي ضوء ما أعطاك الله سبحانه وتعالى واسترشد بمن هو أكبر منك ف. عناصر من عناصر النجاح الاستشارة والاستخارة إذن هذا المسألة الأولى المسألة الثانية الإنسان العاقل الإنسان الذكي الإنسان الذي يريد أن يستثمر حياته لا بد أن يجد ويجتهد ومن الجد والاجتهاد أن يكون له همة عالية لا يكتفي بالدون مثلنا بمثال لما نعن لأن مثال طريف وأنا يعجبني وأمثل فيه بين وقت وأخر خصوصا مع بعض العجايز الكبار نعم هذا المثال تقول يا ربي ولو أبويب الجنة يعني أدنى باب من أبواب الجنة الجنة درجات عليا إذا سألتم الله فسألوه الفردوس لا تكون يعني همتك عالية الباب قد إذا وصلت الباب يمكن يفتح يمكن ما يفتح فإذا أنت تطلب بعض الطلاب مثلا يقول اوه أنا درجة النجاح تكفي لماذا درجة النجاح؟ لا لا أطلب مية علشان تيجي 95 لكنك تطلب درجة النجاح تيجي أقل أحيانا لأنك قد تصل إليها قد لا تصل إليها يجب أن تكون همتك عالية ولذلك الشاعر يقول ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر فالمسألة إذا تحتاج إلى هم هذه همة تحتاج إلى عوامل أخرى منها القوة الصبر المجاهدة الجد الاجتهاد عدم ضيع الوقت اليوم والليلة 24 ساعة اللي يقضيه بسهرة اللي يتع... إلى أن يتعب وينام يعني الآخر يقضيه بجد واجتهاد وأنتج في يومه اليوم والليلة مشى كما هو ما تغير ما في فلان اللي أخذ ممتاز أعطي بدل اليوم يومين وأنت ما أعطيت إلا يوم واحد لا إنما ذاك استغل واستفاد من يومه وقدراته وأنت لم تستغل وضيعته سبهلا لذلك الناحية الثانية التي نستفيد من هذا الحديث أن يكون لك همة همة الرجل الجنة هذه العوامل صح ولا خطأ قال النبي صح إذن اجعل همتك عالية واستخدم العوامل السليمة المسألة الثالثة آه مسألة علمية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل العوامل التي جعلها عوامل لدخول الجنة ذكر الصلاة والصيام ولم يذكر الزكاة ولا الحج مع أنها من أركان الإسلام لماذا هذا السؤال نجعله للأخوة في وقد سأله بول عراس عبد الرفيق من الجزائر <تصفيق> نعم لماذا لم يذكر في هذا حديث ركني الزكاة والحج نعم هذا نترك الإجابة للإخوة في الموقع يجيبون عليه وننظر الإجابات بعد قليل نعيد السؤال يا شيخ أتكرمت السؤال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن السائل هنا سأل عن الصلاة وعن الصيام وتحليل الحلال وتحريم الحرام لماذا لم يذكر الصوم ولم لم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج مع أنها من أركان الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ما نبه إليها ومع ذلك قال نعم تدخل الجنة قد يأتينا إنسان ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة والصيام وتحليل الحلال وتحريم الحرام يكفيني أنا لا لن أزكي ولن أحج ومع ذلك سأدخل الجنة طيب إذا نترك هذا للإجابة عليه الأمر المسألة الرابعة سماحة الإسلام يسر الإسلام عدم التعقيد في الإسلام عدم الضغط على النفس في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول وفي حديث أخرى قال لو قل لي في الإسلام قولا لا سأل عنه غير قل آمنت بالله ثم استقم وهذه كما عرفنا حوتت أمور ومعاني كبيرة وقواعد شرعية عظيمة هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم تدخل الجنة إذا عملت هذا العمل إذن من سماحة الإسلام التيسير على الناس في أعمالهم أنت لا تستطيع إلا المهمات في الدين فحينئذ تدخلك الجنة لكن كما أخبر الله سبحانه وتعالى من الناس من هو مقصر ومن هو مقتصد ومن هو سابق بالخيرات هذا الرجل من المقتصدين فأنت لأجل يعني تريد أن تدخل الجنة لكن قدراتك أقل كن من المقتصدين وكلاهما على خير لكن مسألة برفعة الدرجات وقلتها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هنا أنت تكون في أعلى الجنة وإنما تكون في الجنة الجنة درجات الدرجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض لذلك هنا يدل على سماحة الإسلام ويسرى أنت لا تستطيع إلا هذا اعمل فيه وستنال حظك الأوفر بإذن الله سبحانه وتعالى مما يدل على سماحة الإسلام من هذا الحديث التكليف بالمستطاع التكليف بالمستطاع هذا الذي يستطيع هذا الرجل فلذلك من سماحة الإسلام أن لا تقوم إلا بما تستطيع إنسان مريض لا يستطيع أن يصلي قائما نقول إلا بالقوة صلي قائما لا يستطيع صلي قاعدا إنسان لم يجد الماء يتيمم سافر رخص الله سبحانه وتعالى أن يجمع الصلاة أن يقصر الصلاة أن يؤجل الصيام في السفر امرأة حائض امرأة نفسه سقطت الصلاة عنها تؤجل الصيام خافت على نفسها خافت على جنينها تؤجل الصيام وإلى يعني مرحلة أخرى ولذلك كل الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكلما أخذ الإنسان نفسه بالمشقة ضاق الطريق عليه لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجهها لهذا التيسير ما عليكم ما تطيقون عليكم ما تطيقون فالإنسان مثلا يطيق من صلاة الليل ثلاث ركعات يداوم على ثلاث ركعات إنسان عنده همة يطيق خمس يداوم على خمس لا مانع أن يصلي أحيانا 11 وحيانا 9 لكن لا ينزل عن خمس مثلا لكن لا يصلي اليوم 11 وخمسة أيام لا يصلي عليكم ما تطيقون من مسائل هذا الحديث أن الصلاة والصيام من أركان الإسلام الأركان الأساسية الأركان الأساسية لذلك يقول صليت المكتوبات يعني الفرائض المكتوبات يعني الفرائض الواجبات وصمت رمضان يعني صمت شهر رمضان وسبق الكلام معنا فيه من المسائل أيضا أن تحليل الحلال وتحريم الحرام والتزامهما بالعمل من أهم العوامل لدخول الجنة وتحليل الحلال وتحريم الحرام بابه واسع ما أحله الله سبحانه وتعالى داخل في ذلك ما حرمه الله سبحانه وتعالى داخل في ذلك أيضا لذلك حتى ولو لم يعمل الإنسان بالحلال يعتقد حله ولو لم يعمل بالحرام ولو عمل الحرام يجب أن يعتقد حرمته بعض الناس يرتكب بالمحرم فيعني في تضعف نفسه ويواجه الناس أنك عملت المحرم هو حينئذ يريد أن يبرر عمل يقول لا ليس حراما هذا فلان من الناس يأتي بقول شاذ لأهل العلم ويقول هذا ليس حراما لا كونك تعتقد أنه حرام ولكن تضعف نفسك فترتكب هذا المحرم هذا أخف من أن ترتكب المحرم ومن ثم تبرر الوقوع في المحرم بأنه ليس محرما إذن المسألة الأخيرة على الإنسان أن يبحث عن العوامل التي تدخله الجنة التي تدخله الجنة فيحرص على ذلك ما حرص هذا الرجل ولعلنا نقف عند هذا لنستمع للأسئلة والأجوبة أيضا وسنأتي أيضا على الإجابات فقد وصلت بكثرة من الأخوة الكرام على الموقع ولكن هذا اتصال أو الاتصال الأول في هذه الحلقة من أم جهاد من السعودية بل من ريم من السعودية عليك السلام عليكم, عليكم السلام عليكم الله وبركاته نعم هذا اللي أخترين ذكر طبيب الشيخ عن تكليف لا يكلف الله نسا إلا وسعها لكن المريض المصاب بالمساس القهري يكلف نفسه أكثر من طاقته، فما الذي يجب عليه فعله؟ فقط به. طيب نستمع أيضا إلى سؤال مجهاد شكرا لك يا أختريم نستمع اليوم مجهاد. تفضل اليوم مجهاد. السلام عليكم. عليكم السلام والصلاة والبركات. بالله يا شيخ أنا حبيت أجيب على السؤال. اللي هو كما قال ابن عثمين في شرح هذا الحديث أنه قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل أنه ليس دامال وعلم أنه إذا كان دامال فسوف يؤدي الزكاة لأنه قال وحرمت الحرام ومنع الزكاة من الحرام أما الحج فما أسهل أن نقول لعل هذا الحديث قبل فرض الحج لأن الحج إنما فرضه في الثانية أو العاشة جهاد أم جهاد أيوة. لو تكرمتي والوال للمتصلين الكرام جميعا بأن يخفض صوت التلفاز لأن الصوت غير مسموع لدينا جيدا. فهمنا عليه حلا راح. ووو <تصفيق> و... و... و... و... و... وإن كانت فهمة المداخل جزاك الله خير أخت جهاد طيب شكرا السلام عليكم. شكرًا طيب من أم جهاد إلى أم مجاهد. تفضل يا أم مجاهد. طيب السلام عليكم. بسم السلام عليكم. عليكم. عليك السلام تلايا بركاته. <تصفيق> يا شيخ أنا بسأل عن الاستقامة. نعم، أخفض صوت التلفاز يا أم جاهد. طيب. سريعا هناك اتصالات كثيرة وأسئلة كثيرة على الموقع. لو تكرنتها. أنا أسأل عن الاستقامة. إذا كان إنسان ورد الشيخ قال إن قيام الليل إذا قام الإنسان يعني خمس ركعات من له. فلا يقوم أكثر يعني أقل من ذلك وإذا زادت ذلك أفضل وانا أعرف قول الله صلى الله عليه وسلم فتزودوا فإن خير زادت تقوى ما السؤال طيب فأقول أس أس أسألي سؤالا محددا بارك الله فيك فأقول أنا يعني الإنسان هل هو حكم عليه يعني إن الإنسان إذا صلى مثلا قيام الليل صلى مثلا لو رسول صلى الله عليه وسلم قال مصارك عتيم ف بإذن الله في معنى الحديث أنه يصوم إذا كان مكتئب وذاكرة مثلًا الإنسان بصفات لأنه فيما أعلم أن الإيمان يزداد وينقص عند الإنسان فهذا صحيح؟ طيب. طيب شكرًا يا أخته مجاهد شكرا جزيلا إذا نكتفي بل بل, بل نستمع إلى سؤال الأخ زياد من تونس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله وبركاته بارك الله لكم في مجلسكم هذا أخي عبد الرحمن وفيك مم. أخي زياد وتحية مباركة إلى شيخنا وعليمنا حفظه الله ونفعنا بألوه عندي سؤال وإجابتين عن أسئلة الشيخ بالنسبة للإجابة من أنسبة الاستقامة نذكر الاستقامة في التعامل مع وسطية الإسلام باقباره مناج الأمة المميز <تصفيق> أيضا الاستقامة في التعامل مع مصادر التشريع الإسلامي قراءة وفهما وتأويلا وتطبيقا بالنسبة للسؤال الثاني لم يأتي ذكر عمر الزكاة والحج في الحديث لأن ذلك قد يكون مرتبطا لحارة السائل فقد يكون فقيرا فتسقط عنه الزكاة والحج وذلك بسماحة الإسلام وتسيره أما بالنسبة للسؤال كيف نرد على من يقول إن الاشتقام مصدرها العقل باعتباره من التكليف ولا دخل الشرع فيها شكر. شكرا لكم جزيلا شكرا جزيلا اخ زياد نستمع الى ام سلمة ام سلمة تفضلي السلام عليكم سلامة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ سؤالي نعم حدوث بعض المشاكل للمستقيمين سواء كانت مشاكل في تربية الابناء او علاقته مع الاخرين فتصدف له هذه المشاكل شغل عن التفرغ لطاعة الله وعبادته كما ينبغي او كما يريد هذا المستقيم هل يعاقب هذا الإنسان بتقصيره في بعض العبادات أو بعض الطعام طيب واضح جدا شكرا لك الله خير. شكرا جزيلا تحبون هذا الشيخ تجيبون عنه نعم سيلا. نجيب عنه شمعت... الأختريم تقول المكلة المريض بالوسواس القهري فما الذي يجب عليه في يعني كيف يكون مع التكليف الوسواس القهري مرض من الأمراض النفسية كما هو معلوم إذا كان المصاب بهذا الوسواس لا يستطيع أي عمل كأي مرض من الأمراض إلا أن التكليف الأصل لا يسقط يعني مثلا التكليف الفرائض لا يسقط لكنها يعني قد يؤخر مثلا الصلاة مثلا إلى آخر الوقت إلى كذا فلا بأس لكنها يسقط عنه التكاليف لا لا يسقط لكن الناحية المهمة هنا أن يعالج نفسه والذين من حوله أن يساعدوه على العلاج، وكما يعني يعني لو تابعنا في حلقات حياة السعادة هناك أنواع من العلاجات قد لم تظهر عند فئة من الناس، بعض الناس مثلا يعالج بالقراء بالرقية الشرعية، وبعض الناس يعالج عند الطبيب النفسي، وقل من الناس من يجمع بينهما. والمشكلة اللي حاصلة عند كثير من الناس إما أن يذهب إلى الرقية وإما أن يذهب إلى الطبيب وكان بينهما تعارض وهذا خطأ منهجي في التعامل مع مثل هذه الأمراض لكن القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما الواجبات الشرعية لا تسقط إلا إذا كان العقل غير يعني وارد نترك أمجهاد ال- وعلشان نستمع للأسئلة الأجوبة جملة واحدة الأم جاءت تسعى الاستقامة وأنه إذا التزم أمرا أو استقام على الأمر لا يتراجع عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعتين يعني له فيها فضل عظيم نعم من صلى ركعتين له فضل ومن صلى الوتر له فضل ومن قام شيء من الليل له فضل والسنن الرواتب له فضل لكن ينبغي للمسلم أن يضع له حد أدنى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في منهاجه مع التعامل مع هذه السنن جعل لنا السنن الرواتب من أراد بيت في الجنة يتعامل مع السنن الرواتب قيام الليل كذلك لذلك لا أخذ الإنسان الأدنى لكن نعم قد يمرض قد يكون يوم العيام فاتر قد يكون مشغول قد يكون لظرف من الظروف ينزل عن المستوى الذي حدده لنفسه لكن في جملة مسيرته لا ينزل الاستاذ زياد من تونس نعم مثل وهذا لا منع من ذكره مثل الاستقامة في وسطية الإسلام والتعامل مع مصادر التشريع نعم هذه من أمثلة الاستقامة أمثلة جيدة لكن نوضح للأخوة المستمعين والمشاهدين مصادر الاستقامة مع مصادر التشريع الإسلامي أن أخذها كما شرعها الله سبحانه وتعالى يعني إذا مصدر القرآن مصدر السنة مصدر الإجماع مصدر نعم أجعلها مصادر للتشريع الإسلامي وأستقيم عليها. لا أجعل القرآن اليوم مصدر وغدا أجعله غير مصدر أو السنة اليوم أجعلها مصدر وغدا لا ما أجعلها مصدر أو في قضية من القضايا تصلح لي أجعلها مصدر والآخر لا. فشكرا للسيدة زياد على يعني هذه الأمثلة. سؤاله كيف نرد على من قال إن الاستقامة مصدرها العقل؟ هذه مسألة جوهرية. بين الأئمة منذ القدم وبين الفرق الضالة في مسألة مصدريه التشريع هل نستغني بالشرع عن العقل أو نستغني بالعقل عن الشرع أو ماذا العصل أن المصدر هو الشرع بمعنى أن المصدر ما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما إن من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم من قواعد شرعية أو أجمع عليه أهل العلم أما العقل فنجعله كما جعله الله سبحانه وتعالى نستخدمه في الاستنباط من الشرع نستخدمه في الدلالة على آيات الله العظمى نستخدمه في استخراج الكنوز من الأرض ومما منحنا الله سبحانه وتعالى نستخدمه في المعلومة التي نريدها مستنبطة من الدليل الشرعي النقطة الأخيرة إذا تعارض ما دل الدليل عليه من الشرع مع ما نظنه مخالفا للعقل هو في الأصل لا تخالف أو لا خلاف بين العقل الصحيح والنقل الصريح مطلقا إنما الخلاف في أفهامنا نحن في عقولنا نحن وعقولنا قاصرة مهما اجتمعت ثم عقل من الذي يحدد عقلي ولا عقل زياد ولا عقل الأخد الرحمن ولا عقل زيد من الناس إذا العقول متفاوتة أنا أقول هذا معقول أنت تقول هذا غير معقول فإذا المصدر الأساس هو الشرع فإذا تعارض في الظاهر عندنا أن الشرع يخالفه العقل فأترك ما ظننت أنه مخالف للعقل وأعمل بالشرع وأعمل بالشرع عند هذا تستقيم يستقيم أمر التشريع والمسألة طويلة ويعني تحتاج إلى حلقات حدود تقول مسلمة حدوث بعض المشاكل هل يعاقب بالتقصير على بعض العبادات يعني هذه الأمور تقدر بقدرها والله سبحانه وتعالى يعلم حالة الإنسان مادام أن الذي منعه من هذا العمل هو حصول مشكلة أو تلك فلعل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وعن وأن لا يعاقبه على ذلك نعم. أحسن الله إليكم تريدون يا شيخ بعض الأسئلة أو نستعرض الإجابات عن سؤال الإجابات طيب باستعراض سريع جميل هنا الأخت أم يحيى من بل هو سؤال أم يحيى نعم آه تجيب أيضا هي تسأل وتجيب تقول لأن كلاهما يستوجبان للاستطاعة تقصد الزكاة والحيش نعم الأخت سنة من فرنسا تقول ربما لم يكن الحج والزكاة قد هربا بعد الدكتور وسام من الأردن يقول قد يكون فقير الحال أي غير مقتدر ماليا منة من السعودية تقول أيضاً قد يكون فقير أو كبير في السن عبد الله المرابط من المغرب نعم يقول الزكاة لا تجب إلا على من بلغ ماله النصاب والصيام على المستطيع نعم يتفق حدق من الكويت أيضاً وإن كنا نفضل حقيقة في هذا البرنامج أن يذكر الاسم صحيحا وصريحا أفضل من الألقاب والمسميات الأخت هويدة عفيف من مصر تقول لم يذكر الزكاة والحج لأنه بالصلاة والصيام يكون قد زكى وحج لما في الصلاة من أخذ الوقت فيعتبر زكاة وفي توجهك للقبلك الحج والله أعلم هيفاء التيناء أيضا من السعودية تقول لم يسأل السائل عن باقي الأركان لأنها لم تشرع بعد والله أعلم مراد من المغرب الزكاة والحج داخل في قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام جاب جديدة علياء من الإمارات تقول ان الصلاة والصيام كل مسلم يستطيع أن يؤديهما على عكس الزكاة والحج كثيرة يا شيخ تريدين أقراها جميعا نستعرض بعضها من حقهم علينا أن نستعرض البعض طيب سنستمر لا التاسع علينا الله شيخ <تصفيق> طيب يقول نعم عهود أو أخت ليلى من السعودية تقول لأنه من أدى الصلاة والصيام وهي أكثر مشقة من باب أولى أن يؤدي الزكاة والحج الأخت عهود الرشيدي من الكويت تقول ربما هناك فقير لا يستطيع أن يزكي وليس بيده الاستطاعة للذهاب للحج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم نكتفي في هذا الشيء لأنه أسئل أيضا نعم نعم نكتفي أغلب إجابات الإخوة والأخوات إجابات صحيحة ذكرها أهل العلم التي هي ذكر أهل العلم أنه الاحتمالية أنه لم يكن لم تكن الزكاة والحج مشروعه لا الزكاة شرعت مبكرة أما الحج فنعم لم يشرع إلا متاخرا. أما كون الرجل فقير وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه فقير هذا أيضا ذكره من بعض أهل العلم لكن يعني في ظني أن من أحسن الأجوبة التي ذكرها العلم ذكر بعض الأخوة أن بقية التشريعات سواء الزكاة أو سواء الحج أو غيرها من التشريعات دخلت في القاعدة أحللت الحلال وحرمت الحرام وإن كان المتبادر من اللفظ أن التعامل في الحلال هنا وفي الحرام هنا لكن مهما يكن قد نعم قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيما من حال الرجل أنه ليس عنده مال لكن أيضا هو داخل في قولي أحللت الحلال وحرمت الحرام نعم طيب فالإخوة مشكورين وجزام الله خير على هذه المشاركة الطيبة طيب فضل الشيخ هنا سؤال أيضا نعم تقول الأخت الكريمة بل تجيب الأخت هيا من السعودية تقول إجابة متأخرة قليلا ولكن الأخت سعاد من السعودية تقول هل هذا الحديث ما على هذا الرجل الذي لم تكن همته عالية أم أنه من التبشير والتيسير أثناء نشر العلم كما ذكرنا نعم لأنه من, من يعني هو يصف حالة من حالات بعض الناس وهي بشرة للمسلمين لأنه فيها شيء من التيسير وكما يعني أشرنا في الكلام نعم أحيل السؤال للأخوة هنا إذا في أحد عنده سؤال طيب تعطينا اللاقة شاء الله أعجبك يا شيخ الكريم نرى الشخص سائل في الحديث ذكر أعماله ونحن وأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة نعم وهل هنا كيف نوفق بين وبين أن دخول الجنة برحمة الله لا شك أن دخول الجنة برحمة الله لكن هذه عوامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما له يعني بدون هذه العوامل لا يدخل الجنة بهذه العوامل برحمة الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو حتى أنت قال حتى أنا فهي لا تعارضا بينهما لأن الأعمال هنا هي عوامل لدخول الجنة وهذه العوامل كلها من رحمة الله سبحانه وتعالى سؤال أيضا فقد شيخ عن التعارض بين الأحاديث الأختم يحيى من المغرب تسأل تقول ما مدى تعارض هذا الحديث مع حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذرائع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها هذا ذكرنا سابقاً لكن لما من تكرار ال الإجابة نقولنا في رواية هناك لا يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر للناس لكن فيما بينه وبين الله إنه عنده خلل نعم نعم طيب هل من سؤال آخر أخويا نرجع للبريد نعم طيب تقول الأخت خديجة أم عبد الله من فلسطين أبعث بسؤالي وهو وهو المرة الثانية تقول يوجد لدي ديسك بالعمود الفقري ولا أستطيع أن أؤدي الركوع والسجود أو أعطي الركوع والسجود حقه بمعنى أنه لا يكون تاما خاصة في صلاة الفجر مع العلم أن الصلاة نعم علاج لهذا المرض حسب قول الأطباء فما الحكم في ذلك أرجو منكم الإجابة نعم عليها أن تؤدي عبادتها بما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكون علاج هذا أمر يعني مظنون لكن يعني في أدائها للعبادة عليها أن تؤدي ما تستطيع ولا تكلف نفسها جميل أيضا بعض الأخوات سألوا في هذا الموقع بعض الأسئلة الخارجة عن الدرس فنعتذر إليهم ونستمع إلى الأخت ريماس من السعودية تفضلي اختي ريما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله فيكم جزاكم الله خير ومبارك فيكم ويا سؤالي هو ما حكم الزيادة في صلاه الليل ال11 ركعه كان صلي مثلا 13 3... او 15 بارك الله فيكم السلام عليكم شكرا جدا اختنا شكرا السلام ورحمه الله وبركاته الاخت عبير ايضا تفضلي يا عبير تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت عندي استفسار للشيخ بالنسبة لمطون الحديث عندما نحفظ بطون الحديث مثلا بدل أن نقول أنه قال نقول ثم قال هل هذا يعتبر من الشيخ الحديث لكثرة الحديث يصد علينا نحفظها نفسها. طيب شكرا لك يا اخت عبير شكرا نستمع لمصطفى من مصر تفضل يا أخ مصطفى السلام ورحمة الله وبركاته ماحكم شسمه من جمع صلاة المغرب مع من جمع صلاة العصر مع الظهر طيب وهو غير مسافر أو ماذا مسافر مسافر جيد طيب تسمع الجواب ابن الله بارك الله فيك للأسلام الله يحيي نعم ال ما تسع زيد عن 11 عشرة ركعة في صلاة الليل أولا ينبغي أن نوضح مسألة يعني تختلف عند بعض المسلمين وهي الفرق بين صلاة الليل وصلاة الوتر الوتر لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن احدى عشرة ركعة لم يزد كما تقول عائشة رضي الله عنها عن احدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غيره وورد عنه ايضا عليه الصلاة والسلام ان صلاة الليل مثنى مثنا فعندنا اذا صلاة الليل وعندنا صلاة الوتر يفترقان ويتداخلان. يتداخلان يفترقان في النية ويتداخلان في العمل كما يفترقان أيضا في بداية الوقت كيف في النية في النية بأن أن أنوي أن هذه صلاة وتر أو صلاة ليل فيمكن أن تتداخل أن أقول أني أنوي أنها صلاة وتر وأنها صلاة ليل ويمكن أن أنوي أنها صلاة ليل وليست صلاة وتر فإذا نويت, أن نويت أنها صلاة الليل أصلي مثنى مثنى وإن زاد وإن زاد عن هذه الركعات لكن إذا نويت أنها وتر فلا أزيد عن إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة كما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة المغرب بينما الوتر متى يبدأ؟ بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء أما نهاية الوقت فمتفيقان فيه فهو طلوع الفجر الثاني طلوع الفجر الثاني فإذا إذا كانت صلاة الليل أصلي مثنى مثنى وإذا كان صلاة الوتر أصلي إحدى لا يزيد عن إحدى عشرة ركعة بعض أهل العلم يقول أن صلاة الليل وصلاة الوتر كلها تجتمع لا تزيد عن إحدى عشرة ركعة هذا رأي لبعض أهل العلم لكن الرأي الثاني وهو رأي الجمهور لعله هو الصواب والله أعلم والأمر فيه سعى إنه لنتم شيخ نحاول نجيب في دقيقة لو تكرر عبير تقول متون الحديث تقول ثم قال أو قال أو إنه قال لا مانع ما دام المعنى لا يختل إن شاء الله الأخ مصطفى يقول أجمع العصر العصر مع الظهر إذا كان هناك عامل لعوامل الجمع مثل السفر فلا مانع فإن كان مستقرا في مكان الأولا ألا يجمع لكن من حيث الجواز والمشروعية يجوز ما دام مسافراً نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ خبرك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين كذا تكون دقائق برنامجنا هذا قد انتهت نسأل الله العلياء